تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفى بعض شَاءَ اللَّهُ مَا قَضَى لَنَا مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ منهم من آمنوا ومنهم من كفروا ومنهم من كفروا يا மனு يوم لا بيع فيه ولا كلة ولا تفاغة والكافرون هم والمعلمون மா இல இல்ல தூ له ما في السماوات وما في الأرض ماذا لا يشفع عنده إلا بإعنه تحلم ما بين عيد ما خلفه هو الرحيم طونا بشيء من علمي إلا بما شاء واتسع عرسي السماوات لَا فِي இன தும யு க والله سميع عليم